bil Hussein yusalli hubb an-nabi الدنيا ظلم مجنون جيت ونورت الكون شاور لك قلبي باشواق وقيت في بيتك كل لك احساس وزوق قدفت بنهر الشوق وبعمر هرمات الدنيا سنين حوات اشرف اعظم مولود يا نبع الحب والوجود خبتك في بحر عيوني وبي حمدتك قلبي بيتك يا حسين حتروح من قلبي فين قيت الدنيا وقوا ما بضر روح لقيتك يا حسين اخر لحظه بالدنيا يحرقنا الشوق بنتشرف انك انت مش غيرك اغلى معشوق بنحبك يلي حبك يرفع كل احبابك فوق يا حسين اخر لحظه بالدنيا يحرقنا الشوق نِتشعل انك انت مش غيرك اغلى معشوق بنحبك ياللي حبك ينفع كل لحظه بتفوح حب الحزن معاني ساكن جواك يعني دوهم يا قلبي دوام ما تلاقي زيه سينصلي النبي وقالوا في الدور جماله اللي ليت كلوا الحسين يصلي رب النبي وقالوا في قلبي بقى امر من الجنه اشتاق نيل الروح والحباب لك مقروح والنقش الفرعاني نفسه يشوف قديمك وده حبه كله بديع لحظات ويانا ربيع كل الدنيا تشم بورد الخير نسيمه وتشوفه لرمضان يدي العالم احسان وده قلبه مسرحنا والقشاع نجومك ميلادك نور العين وانت الغالي يا حسين تتمنى كل الايام تكون في يومه اول واخر حب انت يا حسين نور دنياي ازاي انساك بلحظه لو تنساني بكره ازاي وياك نهارب تجري طول العمر انت وياي اول واخر حب انت يا حسين نور دنياي ازاي ينساك رزال وياك نهار بتقري وطول العمر انت وياي من بديه بدا حنانو ونروح تعيش عشانه منيتي لك يا قلبي انك تشوف زمانو العالم شو اليك بيصلي بحبه عليك قلبي مش ناسي ولا ينسى في يوم جميلك يا ابن الليل دموع ورجعت له الشمس رجوع لو عني حدود الدنيا تروح اجي والله مش انت المقتول يا الحب مش معقول الحب منيلو الفرات وصار أتي اعلى نجمك يا حسين يا واغلى القلبين لو ما تشيلك كل الدنيا العنت تشيله <تصفيق> يا حسين وباب الجنه يا الغالي بيومك مولود والسعد يرفرف جناحته والفرحه من غير حدود والكوثر ينبع لكن الهلال شلال الورود يا حسين وباب الجنه يا يومك مولود والسعد يرفرف جناحته فرحه من غير حدود والكوثر ينبع لكن الا لا شلاله انت الهوى وحنينه ده الحب ده حصينه خبيت جوا قلبي وخباني جوا al-layl النبي an